من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرساله وادى الامانه وجاهد في الله حتى اتاه اليقين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 إ خ و ا ن ي أ خ و ا ت ي تكلمنا في ا ل ح ص ة ا ل م ا ض ي ة عن الركن ز الزكاة ك ا ا ة عن عن ل الثالث من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م وبينت معناها وبعض النصوص ا ل و ا ر د ة في الترغيب فيها و ا ل و ا ر د ة في الترهيب من تركها ومنعها وكنت قد وعدتكم أ ن أ خ ص ص هذه ا ل ح ص ة ل أ ح ك ا م ه ا وشروطها ولمن تعطى ومتى تعطى شروط الوجوب وشروط ا ل ص ح ة و ا ل أ م و ا ل التي تجب فيها ا ل ز ك ا ة ل أ ن كثير من الاخوه و ا ل أ خ و ا ت ي س أ ل و ن متفرقين ف أ ر د ت أ ن أ خ ص ص هذه ا ل ح ص ة للفقه في هذا الباب وفي هذه ا ل ف ر ي ض ة ا ل م ب ا ر ك ة لعلنا ن ت ق الله فيها ونعلم أ ح ك ا م ه ا ونعمل كما, يوافق الله كما يرضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أ و ل ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ز ك ا ة معناها ل غ ة واصطلاحا حتى تعرف ق ي م ة الزكاه بمجرد اسمها هي في ا ل ل غ ة من ذ ك الشيء إ ذ ا نمى وزاد ذ ك ا م ش ت ق من ذ ك ا يزكو ذ ك ا ه ز ك الشيء إ ذ ا نمى وزاد وزكى فلان إ ذ ا صالح تقول فلان زكي يعني صالح قال تعالى خذ من أ م و ا ل ه م ص د ق ة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إ ن صلواتك تزكى لله هناك ز ك ي ة المال وهناك ز ك ي ة ا ل إ ن س ا ن زكاه المال ز ك ا المال يعني ز ك نما وزاد وزكى ا ل إ ن س ا ن ب م ع ن ى ص ا ل ح ة ف ا ل ز ك ا ة هي ا ل ب ر ك ة والنماء و ا ل ط ه ا ر ة والصلاح ن ا ح ظ و ح ك م ة الله في الاسماء المصطلحات أ و المفاهيم والالفاظ ا ل و ا ر د ة في ا ل ق ر آ ن ا ل م س ت ع م ل ة في الشرع ا ل إ س ل ا م ي إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة إ خ ر ا ج جزء من المال سماه ز ك ا ة الزكاه ت ح ي إ ل ى سامعها بالنمو و ا ل ز ي ا د ة و ا ل ب ر ك ة والصلاح والطهر والنماء لاحظوا لما تسمع ض ر ي ب ة تدخلعك ل ا ن في ه ا الضرب ولا ض ع ي ر ة ا س م ي ا تدخلع لكن ا ل ز ك ا ة ل الزكاه ا ريفه سمعناها وفي رفضها سهله في سماعها وفي النطق بها وفي مضمونها كما يخرج من المال سهل جدا ل أ ن الله عز وجل يريد بهذه ا ل أ م ه اليسر ولا يريد بها العسر يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال لنبي صلى الله عليه وسلم ونيسرك ا ل ي س ر ما جعل عليكم في الدين من حرج مله ن ا ب ك م إ ب ر ا ه ي م وفي الشرع ز ك ا ة في الشرع يعني تطلق على ا ل ح ص ة المقدره من المال التي فرضها الله للمستحقين وقيل هي إ خ ر ا ج مال معلوم من مال معلوم بشروط م ع ل و م ة ت ع ر ف ه ا اخرج مال معلوم من مال معلوم بشروط م ع ل و م ة هذه ي الزكاه بالشرع يبقى ان نعرف شروط وجوب ا ل ز ك ا ة يعني من هم الناس الذين تجب و ا عليهم ا ل ز ك ا ة ي لا تجب و ا على كل م ن ا س أ و ل شرط ه ذ ه ش ر و ط س ت ة أ و ل ه ا ا ل إ س ل ا م الكافر لا تجب عليه ا من شروط الوجوب ا ل إ س ل ا م ل أ ن دائما المخاطب ب ا ل ز ك ا ة المؤمنون و ع ق ي م ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة خطاب موجه للمؤمنين والمسلمين كفر ل ا ثانيا ا ل ح ر ي ة معنى ا ل ح ر ي ة أ ن لا يكون عبدا مملوكا ولا أ م ه مملوكا ليب مسلمون د عندنا عبيد لله قال لا ما إيمان م ولا جميعا أ ح ر ا ر ن ك و ن و إ ن ا ث ثالثا كون المال مما تجب فيه ا ل ز ك ا ة ل أ ن هناك من المال ما تجب فيه ا ل ز ك ا ة وهناك مما لا تجب فيه ا ل ز ك ا ة و إ ن كان عند بعض الفقهاء كل ما تلبسه ا ل أ ر ض فيه ز ك ا ة خصوصا عند أ ب ي ح ن ي ف ة لكن الملفقه عندهم من المال ما فيه ز ك ا ة ومنهم مما لا زكاه فيه وهذا المال هو العين و ا ل ح ر ف و ا ل م ا ش ي ة يعني الذهب و ا ل ف ض ة و ا ل أ م و ا ل و ا ل ح ر ف و ا ل م ا ش ي ة ل أ ن ع ا م يعني الابيض والبقر والغنم والمعين س أ ف ص ل إ ن شاء الله في كل نوع من هذه ا ل أ ن و ا ن ثم الشرط ا ل آ خ ر كونها نصابا اذا ما ابلغتش مالك النصاب ما علمك و النصاب س أ ت ح د ث عنه ب ا ل ن س ب ة لكل مال على ح د ه ا وحده قدر من المال أ و من المحاصيل ا ل ز ر ا ع ي ة أ و من ا ل أ ن ع ا م إ ن لم يبلغه مالك فلا زكاه هل حج ت ق ر ب ا ل ح ج إ ن فيها المال فيها لمن استطاع إ ل ي ه سبيل احتياج استطاع إ ل ي ه سبيله عنده النصاب وتوفر ا ش ر و ط أ خ ر ى التي س ت أ ت ي إ ن شاء الله الشرط الموالي حلول الحول يعني دوران العاب إ ذ ا لم ي ض و ر عليها العام ويحول عليها الحول فلا ز ك ا ة إ ل ا في ا ل م ح ا ص ي الزراعيه لكم تعرفونها وتعلمون بان ز ك ا ة الحبوب والمحاصيل ا ل ز ر ا ع ي ة واتوا حقه يوم ح ص ا د ه ثم عدم الدين عدم الدين هو أ ن المزكي مشترط أ ن لا يكون الدين قد استغرق ماله أ و أ خ ذ من ماله حتى لم يبق له نصاب ل د ر ج ة أ ن الذين عليهم دين اي الغارمون هم كذلك من ا ل أ ص ل ا ف ا ل ث م ا ن ي ة الذين ت ح ط لهم ا ل ز ك ا السيد عليه الدين اذا محتاج وفي الاصل هذا كانهم ترد على ا ل أ غ ن ي ه وترد ض على الفقراء لا معنى ب أ ن نفقر غنيا ً لنغني ف ق ي ر ا ً ه ذ الشي ا كان ع ن د ا ل نظام ا ل شيوعي الملحد ي كانوا كي يحاولوا ي ز و ل و ا ا ل أ غ ن ي ه ويعطوا للفقراء ت ص د كل شيء فقراء الاتحاد السوفيتي ك ت ا ع دايرين الصف على الروس ث ا ن ي ق و ة ع ا ل م ي ة محي السلاح وجاو م ج و ع و الفقر الحاجه ل أ ن ه م خالفوا ف ط ر ة الله التي فطرنا س ع د ا قالك احنا جينا نزول ا ل أ غ ن ي ا ء و نزعلك الشعر الفقراء و نزع ا ل أ م و ا ل كلها في يد ا ل د و ل ة و ا ل د و ل ة توزعها كما تشاء و يصل الفلاحين و ا ل أ غ ن ي ا ء يصل الفلاحون و ا ل أ غ ن ي ا ء جميعا و التجار الحراكيون كلهم موظفون مع ا ل د و ل ف أ ف ق ر ه م الله و أ ه ل ك ذلك النظام وتلك ا ل ا ي د ي و ل و ج ي ة وذلك المذهب الخبيث الذي يتناقض مع ا ل ف ط ر ة ل أ ن ه كان مبني على قول اليهودي لا إ ل ه و ا ل ح ي ا ة ماده ل والدين ا ف ي ن ش ع و ب و ا ل إ س ل ا م جاء ليجمع ب ا ل أ غ ن ي ا ء والفقراء ويقرب بين ا ل أ غ ن ي ا ء والفقراء ويزرع ا ل م ح ب ة ب ا ل أ غ ن ي ا ء والفقراء ب أ ن يبقى ا ل أ غ ن ي ا ء أ غ ن ي ا ء ولكن يساعدون إ خ و ا ن ه م الفقراء بما فضل عنهم ا ل أ م و ا ل والله عز وجل رفع بعضنا فوق بعض درجات لماذا ليتخذ بعض بعضكم بعضا س خ ر ي ة ليتخذ بعضهم بعضا س خ ر ي ة يعني باش بعضنا يتسخر ل ب ع ض إ ذ ا كنا كنا في مستوى واحد لا نستطيع ان نعيش ي ك و ن كنا أ غ ن ي ا ء أ و كنا فقراء وكنا مستوين من حيث الذكاء والعلم و ا ل ق و ة والمال وعدد ا ل أ و ل ا د وعدد البيوت وعدد السيارات وكنا محترفون وصناع ومهندسون و أ ط ب ا ء مين لا يمكن ل أ ي خ ص ل ف ا ن ظ ا م في الكون ك ا م إ اذا ا ل م ا ل ك ي ك هي قلوب النسبه ل ز ك ا ة ا ل أ ن ع ا م ولو كان عليه دين يؤدي ا ل ز ك ا ة ولكن المولف قاك يقول إ ذ ا كان دين ينبغي أ ن يخرج الدين أ و ل ا أ ن يقضي الدين الذي عليه ثم يزكي ما بقي ف إ ن بقي نصف ز ك و إ ل ا فلا اذا شروط شروط هذه شروط الوجوب شروط صحه ة ا ا ل ز ك هو يزكي ولكن هل هي ص ح ي ح ة أ و غير ص ح ي ح ة هذه هي الشروط التي سنتحدث عنها بس كل كذب ص ح ي ح ة ص ح ي ح ة فقهيا وسبق ان ع ش ر ت إ ل ى الفرق بين ص ح ي ح ة و م ق ب و ل ة و ب ا ط ل ة و م ر ض و د ة قد يكون ب أ ن العلماء الفقهاء يتكلمون عن ا ل ص ح ة والبطله أ و ا ل ص ح ة و ا ل ف ز ل في ا ل أ ر ض يعني الكاسك وش هي هذه كلها لا من ن ا ح ي ة ا ل ف ق ي ة وش م ف ر د بها شروط الوجوب وشروط ا ل ص ح ة أ م لا هذه ا ل ص ح ة أ م ا القبول عند الله تتوفر شروط الوجوب وشروط ا ل ص ح ة وكل ما ينبغي فلا يقبله الله وقد يقبله هذا امر الله لا يدخل ا ن س ا ن فيه والفقهاء كذلك يتحدثون عن فاسده ة وباطلة مردودة تكلمون وما مردودة وما ب على ل ي ق ا الله وباطله ل لا إلا ا قلق غير غير صحيحة غير صحيحة ة باطلة لا فزة ف ز ولكن وش رد الله و ل ل ا لا, لا دخلنا للفقيه ولا للعالم ولا للعوام في ا ل م و ض و ع هو ا ل ل ي يقبل هو ا ل ل ي يرد إ ذ ا الشرط ا ل أ و ل من شروط ص ح ة ا ل ز ك ا ة ا ل ن ي ة أ ن تنوي ب أ ن ك تخرج ز ك ا ة مالك عندك خ م س م ئ ة درام ستخرجها أ ل ف درام أ ل ف ي ن ثلاث مليون لا يصح أ ن ت أ خ ذ جزءا من مالك وتبقى توزع فيه كيف تصدقون الناس ما ن ومثلا واجب عليك أ ل ف ي ن درهم وصدقت الفين درهم لماذا تطوعي مئة درام درام شي مئتين يأخذي لخاصك عميزك فقال لها ان تتحرك بالفين درهم فقال لها ا م ت ت ح ر ي بالفين درهم فقال لها ان تتحرك بالفين ه ك ه ا و ل ن ت ع ن د اربعين ف ر ي ر لزعتها على الاقارب و ا ل ب ا ب و م ا ك ن ن ا و ي ر ب ع ي ن ي اربعين والخروج هو الخروج ولكن م ا يزكي ا ل ن ي ة إلى ما نواجه ما تزكيش لكن زك اربعين في س و ب ا صدقه و خ ص و ر ب ع ي ن اخرى سبق أ ن تكلمت لكم عن الوضوء مثل الاغتسال الاغتسال عليك جانبا ضل ق ت ع و ن في المسبح و ل او في البحر و ل ا في الدوش وخض ل ا و منك تغسل أ ت ق ى بجانبتك فتقول لي ك تشترط فيها ت ع ن ي م المال هذا هو المقصود اغسل ا ل ن ي ة والنيه هي التي تميز بين ا ل ع ب ا د ة و ا ل ع ا د ة يفرق بين ا ل ع ب ا د ة و ا ل ع ا د ة ب ا ل ن ي ة كالعوم صحيح ولكن م ا تستطيع ان ا ق و ل لك ع ن د ا س مليا إ ل ا أ ق ن ك في البحر قلت و ليك قد لها ليك س ت د ي هيك ولما اخذت جنبه وقالت لها اشكال الديانه كان غتاسل ولا كان توضه شغل كلام ي مع البحر او ع ل ي ك ج ن ا ب ة ولا واحد ع ل ي ي ج ن ا ب ة و ا ح د معليش وجوب جوز المسبح ولا البحر واحد ن و ي ذ د و ل ج ن ا ب ة واحد جاي غريب يعوم مارس هنسولهم بجوز اللي م ع ل ي ه جنبه ا يقلك ودي جاي نعوم و د جاي نسبح ودا جاي ندير ر ي ا ض ة ا ل س ب ا ح ة وانت جايي نرتاح فين في نفس البحر ولا في نفس المسبح ة الزكاية حتى لما الزكاية لك المفروضة نويتش ما, ما. لا. النية تكون قبلية. إن من نفس النادي مسكين الشواء خد احد هتقول قول قبلية قبل أ و في الحين حين ا ل ا خ ر ا ن حال الوضوء وين كذا تختار تتطرف كذا ت ت ر ف ومنين تكمل تقول له ودي وراني د ر س هذه ا ل أ ع م ا ل ديال ا ل و ض و كلها تتاثر ذ ن أ ر ى انو ي ه و و ض و لا ا ن ي ه قد تكون من قبل ثانيا إ خ ر ا ج ه ا بعد وجوبها يعني حتى يضر عليها العاب ويكمل الحول ع ا د تخرجها بالحولي أ و الطين إ م ا يكمل عام ولف ا طيب المحاصيل ا ل ز ر ا ع ي ة الزراع ط ا ب و ح س ت ه والزيتون والقطاني ا وغيرها من المحاصيل ا ل ز ر ا ع ي ة طابت و ح س ت ا صار في و ج ب ل زرع ما اعطيش من قبل ديال الحبوب هي مازال ة ق د ر ه مازال م ح ا ع ش فما ع ط ي ك م منها وش غطيب بعد ا ل ا ما غطيبش وش غطوس ولا م غ ط ل ا م غ ط و س ولا ماغطوس ولا حال غطا اعطي صارت ك ا ه تخرص اما في عرض ا ل م د ر ش ه ا و ق د تخرج الواجب عليك كذلك المس تدور الحول واجاز بعض الفقهاء ان تخرج قبل تمام العام بشيء يسير كذلك بس اذا كانت شيء ح ا ج ة او ض ر و ر ة لا باس بذلك ثالثا دفعها لمن ي س ت ح ق و ا لاحظوا لانها مال معلوم اخرج من مال م ع ل و م بشروط م ع ل و م ة الصدقة لي تحق تعطيها من شيء بالزاوي بالزاوي ما شيء ب ا ا ا ل ل ز ف ف و ق ي ر بالزاف و ل المعلومه مسكين ب ا ز ا ولا هذا ف ت س و واش ولا ولا يخون ولا ي كي يكذب كي يكذب شيء ل ما م خ غاني راس و ا ب س ح ي ق ط ع يكذروا في الاخر الزوامح ا الشيء شيء بيه ما كل في صدقه ة تعطياني ا الدماء أصلاف من ش ي ى ثمانية. ومحسوبين شرفوطة لم لم لم أحق أحد سنة في يكن يقع يكن القرآن لأنها بالذكرة الله لا تمنيه ك ل ه ا لها سابقاً ي م ع ط ي ا الزكرة هذا الباب الزكرة لا الزكرة الأقارب الزكرة قال قالك ما قالك محتاجة الله الله مكانك وإلا دم أدري أدحك يمكن ولم أعلم وتسوي هو وأنت عارف هو تقعني تسكين أنت عرفتش في غني يكن غني ينبغي في لهذه لهذه لهذه لهذه تضعه عرف أن فزكاتك غير صحيحه ف ت ع و د إ لاعطت الغني فتعوده ولاعطتها الغنيه فتعوده ولا خرجتا ولا قلق ينبغي أ ن تعيدها الا عند بعض الفقهاء اداري ش ص و ت ا ل ص ح ة و ص و ت الوجوه ممنوعاتها ماذا يمنع بالزكاه اولا المن و ا ل آ ذ ى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا اذى الذين م ن ف ق و ن أ م و ا ل ه م في سبيل الله ثم لا ي ت ف ع و ن ما أ ن ف ق و ه منا ولا أ ذ ى لهم أ ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا م يحزنون وحظنا الله عز وجل أ ن نبطل صدق صدقاتنا بالمن و ا ل أ ذ ى المن هو أ ن ك تحكيها عليه كل ما ذكرته وكل ما وجدته بين الناس وكل ما حضر في مجمع من الناس تذكره بها وتعيره بها وتخبره بها المني يعني وانا درت لك و ع ط ي ت ك ولكن ا ر ت ل ك ا ولا خ ر ي ن وانتم ما فيكم خير وكذا و ت ن ج ت خ ر و ما ت خ ل ر ش وتدور فيه باطلا ش ا ت ف و ق ه ا كي ن ق ش قضيه أ ع م ا ل القلوب قال كيف انني أ ن ا لا أ ن ت ف ع من ز ك ا ة ي ح ق الله ينبغي أ ن لا أ ن ت ف ع منها اعطيها ا ل ه ف ق ر ولا أ ن ت ظ ر منه جزاء ولا ش ك و ر ف إ ن انتظرت شيئا كان في ه ذ ه ا ل ز ك ا ة دخلا ح د العلماء سئل كيف نضبط أ ن ف س ن ا وقلوبنا باش نعرف نفسي أ ن ا وش عندي فيها منفعه ولا ما عنديش فيها منفعه م ع ذ ل ك الفقير الذي أ ع ط ي ت ه ا ل ز ك ا ة قالك إ ذ ا أ ع ط ي ت شخصا ً ما ا ل ز ك ا ة وخاصمت شخصا آخر واحد اخر واحد آ وجاء لك السيد الذي اعطيته ا ل ز ك ا ة وابقى كي د ف ع معالك السيد الذي ضدك قالك كيف لا ت ح س ن ت انت في الاصل لم ا تعطيه الزكاه من قبل واتنكر عليه شموع عليكو كتعاونوا الضيق الاخيريه لكن لما ع ط ي ت ا ل ز ك ا ء وقف وضعا كثير ل ذ ك قال لك وش تزيد نكر ا ن عليه ولا لا العيب اللي غتعيب عليه وش غتزيد المزيد قال لك ي ل ز د عليه في الانكار فقد قصدت بزكاتك مصلحتك ة الفقهة ا في العلماء لكن قليلتك خ ا ل ص ه لله م ئ ة في م ئ ة تصور فقير تعطيه الف درن اليوم وقفت مع اخوك حتى و ك ي ل و ا ك ك ي ع ع ع ع ع ع أ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ل ع ع ع و ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع و ك ي ع و ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع و ع ع ع ع ع ع ع و ع ع د ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ه ع ع ع ع ع ع ع ع ع اذا ا ل ق ض ي ة فيها ابنك ترجو منها م ص ل ا ح ة م ع ي ن ة أ و ف ا ئ د ة م ع ي ن ة أ و تعطيها لعام ل من العمال إ م ا معك أ و مع غيره وتدوز ايام وتعيط له وتسخره سيرجيب لي ح ا ج ة ا ل ف ل ا ن ي ة ما نساليش اجتهاد مسخط هذا الشيخ يا خ ي ا ه ذ ا يعطيني الذكاء هذا ما يقدر اخدموه لذا يعطيك ا ل ز ك ا ء هذا لا احقك ما لي حق الله اذا أ ا و ل ي ك تدخل مع الله في حقي ويعطي كي كي له الخدام ويخدم ي معه خدمه سواء في ع في النار لما اعطاه زكاه س ا ء الناس ك ي ي ق و ل و ا ب سته وما يقولون سبعه ل ك ن م يقول ل ا ل ان أ ا أخذ ذكر ح تتركني ى أول و ل بهذا بخير المسلم ولكن ذ يقول له ن ه لك ان تتركني ذ ي ب ة عبد المسلم ع ي بهذا ك ر ي ا ويرى ب ا ل ع ي م س ل خاطرك لوني أرض لا ت يؤذيك ت به من يؤذيك المنه والآذى تعطيه لهم اللهم ارزقك اللهم ارزقك اللهم ارزقك لا يؤذن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما ي ش ب المسيا انت ما تكون غني و ك تنزرف وما ك ت ص و ر بانك في يوم من الايام قد ت ص ب ح ف ق ي ر ا متسوله من الاصناف ا ل ث م ا ن ي ة الذين تعطلهم الذاكره ت ق وتلك ا ا ي ما ن د و ل الناس ه ا ما بين ك ت ص و ر بانك تبيت غنيا وتصبح فقيرا غنيا وتبيت او تصبح فقيرا بين ع ش ي ة وضحاها ا م ل ك بيد من يد الله والرزق بيد من والذي يوزعه من إذن اذا كان الله هو الذي ي و ز ع ضع نفسك مكانه تفاقيه ا ل ذ ي تعتزك ط ي ة وكما تحب أ ن يتعامل معك تعامل معه لتكون مؤمنا حقا ودي المعامله ق ا ع د ة ن ب و ي ة ش ر ي ف ة و ع ظ ي م ة لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه ثم أ ن يشتري الرجل صدقته لا يجوز أ ن تعطي ا ل ز ك ا ة ثم ت ش ت ر ي ه ا او تعطي ا ل ص د ق ة ثم ت ش ت ر ي ه ا اجاك واحد الخروف في الفزقا ي خلت واحد الخروف مزيان و احبك ع ط ي ت ه ل و ا ح د الفقير و قلت له بيعولي اذا مازال نفسك تبعه يعني خ ا ف ك بغيت شريك دالا يا خ و ا ن انت تصور الفقير لما تعطيه انت كبش يعني خروف كبير ق ر و ن الى خ ي ر و س م ي ن و في نفس العين تقول له بيعولي و هم ي ق د ر ي ق و ل لك لا ع ل ى ء انت ا ل ي هتدثولك ولا ق ل ك شحال ا م ف ر و ض ان الفقير ق ل ك والدين بيعولك بالف زلاد و ر ا ي ج ي ب أ ل ف و خ م س م ئ ة وحشن فيك ق ل ك أ ل ف أ ي ق ل ك س ي د اللي أ ع ط ي ك ف ي ر خمسمئه ديه و ر غ ي ر ح ي ع ل ك خاطرك هو ما يرب و ر ا ي ح ي ل ك خير هذا لا يصح إ ل ا مع الله ل أ ن ه الغني يعطيك الكثير و ي ق ت ر ب منك القليل يشتري منك. منك ما لو إ ن الله اشترى من المؤمنين أ ن ف س ه م و أ م و ا ل ه م ب أ ن لهم ا ل ج ن ة أ ن ف س ن ا له و أ م و ا ل ن ا له و ي ش ت ر ي ه ا منا بثمن غالي غالي ج ن ة فيها ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا قطره على قلب البشر صور كي ي ت ر ي ع ن ك الله ملك وما ك ش بيتبيع هذه لا تصح إ ل ا مع الله بالعباده اذا ا ت ت صدقه ولا زكاه لا يجوز شراؤها منه ثالثا و أ ن يحصر المصدق الناس إ ل ي ه ا بل يزكيهم بمواضعيه لا يجوز أ ن يجمع الغني الفقراء في مكان ما ليعطيهم الزكاه لا في بيت ولا في مسجد ولا في شارع ولا في س ا ح ة ولا في مركز ولا في مؤسس لا يجوز ل أ ن فيها إ ه ا ن ة الفقراء هذه جوا المزالط نعطيكم الزكاه بنات اذا ف ر ا س صور الله ك يعطينا سيره الغني الحني ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هو رزم عرش س ه هذا يعني خ ر ر ج ه واحدة ا داري ي ع ما فضل عنه من المال ودير فضيحه ج م ع السعاده والفقهاء ن دير, الصف. دير انت انت من الصفر و هو عدتني ا و درام كي يضرع لهم ي حاشي فرعون باجتك كي ي ع ط ي ك و انت م س خ و ت وصبر عليك كي يعطيكم تعصاه و ز ا ي ب ك ما كيس الله ما كيس امك كي وعاطيه شو هاد مسكين العوام شحالاتي في واحد ا ل ب د ي ة ش ف واحد ط ي ا ر ة طير السبب كيف ا ل م ص ا ر ع ز مرعبه ا ط ي ا ر ة ما كس ما جنسني المصارعه وكفاره ش ف ا ل ط ي ا ر ة دي ز ب ق ك ي ف ك ا ر ق ل ق ل و ا باظت كثير ب م د و كفار و س خ لهم تيار جاتوا بزاف انو كنت لا ت و ا ر م ا ه م ب يغتيروا و ا ل ل ي ما يطلعوا جواك على كفار وفعلا هاديك ب ص ر يتعجب من ر ح م ة الله ومن فضل الله ومن كرم الله الكفار عاطل والله عز وجل يمنون عليك أ ن اسلموا بل الله يمن و ن عليكم ان هداكم للايمان ن هو ا ل ع هو الاهل ي من المئات من كرم الفقير وصل عنده و ع ط ي ه له من كليه الله بعض ا ل أ د ب كان يقول ك تكلف شيئا لكن لا يكون ش فيه الرياء وبعض الفقهاء يقول ك من إ ك ر ا م أ و من آ د ا ب الزكاه و إ ك ر ا م الفقراء والمساكين الا تخبرهم ب أ ن ه ا زكاه هذا البركه والسلام إ ذ ا قلت لك ذكرك تطيح ب ه معنى أ ن ك ت ص ل ح و في الفقراء و المساكين ورا عرفه وكي اللي ما ك ي ر ض ى ش يكون فقير لمسكين ي ن ك بيش بيه ل ل كيفاش ت ه إذا مسكرة يبيد ع الناس ل أهل ا وهو م ا تقول لا زكاه ولا صدقه شيء باركه تلسوك ولا تزوج ولا تسال عن أ ش ي ا ء ان ت ب د أ لكم تسالون وليس لكل سؤال جواب آ د ا ب ه ا ان ل آداب والسنن أن يخرجها طيبه بها نفسه يكون راضي بقضاء الله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 ل ي س بمؤمنين حتى ي ح ك م ك يا رسول الله فيما شجر ب ي ن ه ثم بعدما تحكم عليهم أ و لهم لا يجدوا في أ ن ف س ه م وان تبدوا ما في أ ن ف س ك م أ و ت خ ف و ه يحاسبكم به الله ثم لا ي ج د في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما تحسب ح ر ج ز ك ا و خ س تسلم لله و تعطيها و ان السكراضيه فرحه مصروفه و الا فهذا سوء الادب مع الله ان تكون من اطيب كسبه و من خياره فلا تيمموا الخبيث منه تنفقوه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا اذا اخترت الخبيث القبيح هذا رسول أ د ب مع الله خ ل ق سيئه يعطيك الكثير ويعطيك الجيد ويعطيك الرديء وانت قد ا خ ت ل ر الرديء وقد اطهر افلا تستحي من الله أ ن تختار أ ق ب ح شيء عندك ادخل هذا لله و أ ن ت تعلم أ و تعلم ب أ ن الله ي أ خ ذ ا ل ص د ق ة قال تعالى وياخذ ا ل ص د ق و إ ن ا ل ص د ق لا تضع في يد الله قبل أ ن توضع في يد المسكين وتصور دابا تخيل أ ن ك تضع صدقات أ م و ا ل ك في يد الله كيف تحب أ ن تضعها وماذا تقول لله يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا وضعت في يده الخبيث فقد أ ع ط ا ك الطيب انت كيف يبدأ ق د م ك للفقراء بمزايد من ي ص ل ع ل ه م غلات الشيطان إ ذ ا ب بغل غ ي وما ب غ ي و ج بناققه لك الشركه أ ع ط ي الميم ك يعطي الفقراء والمزيان باعوا ولا مخدعوا والذي س أ ل ك القليل الطيب هو الذي أ ع ط ا ك الطيب والخبيث والرديء والطيب مع ا ل أ س ف ثم أ ن يسترها عن أ ع ي ن الناس وقيل ا ل إ ظ ه ا ر في الفرائض أ ف ض ل خلاف الفقهاء إ ن تبدو الصدقات ف ن ع م ا ي ف إ ن تخفوها وتؤتوها الفقهاء فهو خير لكم قل ا فقهاء ب أ ن ا ل أ ف ض ل ص د ق ة التطوع أ ن تكون سرا أ ن تخسع وفي ا ل ف ر ي ض ة أ ن تعلان وبعض منهم قال حتى الفريضه لكن خاف ا ل إ ن س ا ن على نفسه من الرياء وحب السمعه و ا ل ش ه ر ة يعطيها سبب لان ا ل ف ر ي ض ة ليست تطوعا ما يشكركش الناس عليها إ ذ ا كان المجتمع ك ل ا ل أ غ ن ي ا ء يؤديوا ل ز ك ا ه ما يشكركش الناس الزكاه بالسيف عليك إ ذ ا ما قرر التاجير خ ذ ه ا عندك الدوله بالسيف عليك و إ ن امتنعت تقاتل عليها و إ ن ج ح د س ب ي ا تكفر ت يعني ما حلقي صلي حصله و الزباله نسلي ا ل ض و ر و نتخبى على ليشوفوا لي الناس و ي ك و ن فيها الرياح و نرجع نسلكس له ا ل ض و ر للعاصر و المغرب و الاعشاب و لكن ا ل ن و ا ف ل التي بعد ا ل ص ل ا ة أ و قبل ا ل ص ل ا ة ا ل أ ح س ن أ ن تكون في البيت وهي السنه الحموالك ت أ ر ب ع عام من قبل وستامل بعد وستامل علاش قبل أتطوع ه دي ل اما أفضل قصر ع ن فارضو معرض وش إلا كين شيد قبل و ي قد ع و ا قد تصبح وش غ ي بطول بكل ي ي ء ألا أفضل قبلها ب أجعلوا تما ك م ق بعد ي الليل ة وقوم ولا تسولوا تقطع كامل طالما حسر、تقف. حموال ما يعجبوه ا ل ن و س حتى الجامع و ك ا يجلس في الاول قدام ا ل م ح ا ف ب فطيح ميد كان د ل ا س ه محمد ك ا ن ص ل ي ت ر و ي ح في النار يرد الميد وراح تشفع و شخصيه في ا ل د ر ض الرسول صلى الله عليه وسلم كل السنان والنوافل كان يصليها في بيته والفريضه تعلن تصلي في الجامع ولا ل س ق ف ولا ف ق من ا ق ف ولا في الكار ولا في ا ل ط ا ئ ر ة ولا في البخاري ولا في الشارع ولا في ساحه ولا في سوق ماذا تفعلون فقط كان ي ل ي الدور لا تعجبون منك الناس ماذا يوجد تفعلون فقط كان يصلي ا ل د و ل ل ع ص ر كيف ت ز ك الفريضه لا تستطيع ان تعلنها ولا ت س ت ط ان ت ت ل م من الرياء اذا خفت عن نفسك من و ق ع في الرياء وحب السمعه سرعه وكذلك من ادابها أ ن يجعل من يتولاها خوف الثناء ا خ ي ل الدحوك لأخيره هل في لك ن ورحطان ا يزكعوا س وقيم ي ش لانه حتى ا ل ف ا ق ي ل ه قلت لي هذا الامانه اعطاك واحد سيد فكيف عرشي بدلو بقحر خايف وحارس اذا بينك اذا انت وليت دار مباشر في الملك تلاقيه يبقى يعطيك الاداب ويسلم عليك ويسبسبك الذكر وحاشم خيالك واحد مرض ويرمعه في إن الملك انسان واحد نفسه تميل الى من احسن اليه الله عز و ج ك يحاول يقطعك هذه ا ل أ س ب ا ب كلها احترم العمل الذي له خالصا له وحده لا بد شئ امره ا ن لك ت ق ي بها و ج ه الدنيا خ ر ج عن العباده و د ي ن ه شو القلب وان يدعو قابضها لدافعها من ا ل أ د ب كذلك أ ن القابض يدعو للدافع و القابض ي س عند الفقهاء ماشي الفاخر القابض من الزكاه أ ص ل ا اللي كانت ياخذها ل د والدوله ل ة ة ي ق د تسكن الفلجوبات وجمعوا لك ا ل أ م و ا ل من عند ا ل أ غ ن ي ا ء ويضعوا في بيت ن من المسلمين وتوزعوا ا ل أ ص ف ر الثمن هذاك الجابي القابض من ا ل ز ك ا ه من ا ل أ غ ن ي ا ء من آ د ا ب ا ل ز ك ا ة إ ذ ا أ خ ذ ز ك ا ة المال أ و ز ك ا ة الغنم أ و البقر أ و ا ل إ ب ل أ و المحاصيل ا ل ز ر ا ع ي ة أ ن يدعوه للمعطي اعطاك الزرع دعي م ه اعطاك الغنم دعي م ه اعطاك البقر دعي م ه اعطاك ا ل إ ب ل دعي معه يعني تدعو له بالخير هذه الاداب ا ل إ س ل ا م ي ة ماشي تجي تقول له ت د ب و ل م يمكنه ب ق ب ض ا ل ز ك ا ة يقول ا ل ز ك ا ة هاك سلام عليكم لما ان عباد ل م ا ي ج تقبل من الله عز وجل و أ ن يخلف له خير منها و أ ن يوفقه ويبارك له في عمره وفلسطين ي أ خ ي ر ه ا ذ ن ب ا ل ن س ب ة لهدف ا ل ز ك ا ة ثم أ ن و ا ع ا ل ز ك ا ة أ و ل ا ز ك ا ة العين لي الذهب ا ل ف ض و وجد عليه ا ل أ م و ا ل ل أ ن الذهب والفضه ك ن س ي ا ل ع م ل ة فيه زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعداه من الازمنه ي الذهب والفضه احنا ا ل ا ما كنتسحبوش ب ي و م و ل وعندنا مواد للتزين ي و غ ي ر ه فقط ا ل ع م ل ة عندنا هي الاوراق ا ل م ا ل ي ة ولكن بقي الذهب هو المعيار عند الدول وفي الزكاه هو المعيار الذي نعرف به النصاب وما يجب إ خ ر ا ج ه منه فما هو نصاب الذهب والفرقه ب ا ل ن س ب ة للذهب عشرون دينارا ً ش ر ع ي ة وزن كل دينار اثنان وسبعون ح ب ة من الشعير هذا هو النصاب هذا هو النصاب النصاب هو القدر من ا ل ما ل الذي إ ذ ا امتلكته وجبت عليك ا ل ز ك ا ل أ د ن ى ل ا ل ه ا ذ و س ل ت منه ا ل ف و ق ف ت ج ب عليك الزكاه سواء المال و ل ى الذهب ا في الضوء ا تجارة و ل ا غير من ز ك التجاره ة ا ع وعروض ي ن او م لا قديم ه ذ غير من ا نجد و زكاه ن ل د ي ن ر الشعير اثنان وسبعون حبة من حبة ذ العين هو ب ا ل ا ل ش عروض ستبقى ا ل ت ج ا وباقية إلى يومينها ش ع ر باقي الشعير ما الشعير م ت و س ط م ا كبير من الزهر طيب ما غ ل ظ ه م ا الخيطه انها ا لوزن ب خ د ي م ه هو النطاق يعني هذا الشعير م ت و س ط والفضه م ا ت ه درهم ش ر ع ي ة خمسين حبات شعير متوسطه ذ ا الفضه ع ج والقدر المخرج هو ربعه ربع ربع ا ل ع ش ر وهذا الذهب ا ل ل ي يحصل هو ل ى الدبي المسلم الان ا ل ز ك ا ة والنصاب ونصاب ا ل ز ك ا ة نصاب الاموال أ م و ل القيمة م ث ر ا لانه يمكن ان يندب مئه درام للقرام خمسه وثمانين قرام هي مئه وسبعين الف ريح يعني المليون في مئتين وخمسين درام واضح المليون في خمسه و الاف ربعين وذلك شنخل ذكره ر ا ج وعروض التجارة إ ذ ا كانت ل ل ت ج ا ر ة م فيها ا ل ز ك ا ة المواد اللي تبيع فيها وشريف ي ه ا ا ل ز ك ا ة كانت ما كان كيف ما كان كان كانت ثوب ولا مواد غ ذ ا ئ ي ة ولا أ و ا ن ي ولا خشب ولا حديد ولا آ ل ا ت ولا ملابس ولا مكان تبيع و ش ر ي هاتك تلك العروض تجب فيها ا ل ز ك ا ة إ ذ ا حال عليها الحول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 يخبعوني ل المالكية ا يدوره قالوا فحق دورا و ي ع ل ببعاء الفقاك فيها الذكا فيه والشراء يذكي يتنظمون يقول أصحاب أرض العقارات يشيروا العراضي والدور سينتغل طاحت لانه يجب ان يكون الملك فقط ملكا جدا وما اتبعت يكون ملكا جدا وما كل, عام. كل عام يكون العرض ا ل ويخرز ك ا ا وإذا ما ع ن د ش يبقى يقومها ويجمع نهاري ب ي ا اخر زكادي ة السنوات التي م ض ت هذا هو الفرق بين ا ل ف ق ه ثم كيف تزكي ا ل ت ج ا ر ة ت ص د ل ه لما ت ب د أ ا ل ت ج ا ر ة ويبلغ عندك النصا او ق ب ل ذلك ب ا ل ا بل ترجع المتجولون ك م ش و ا ا ل أ س و ا ق وكي يتحركوا ويصافروا للخارج ا ل د ا خ ل ي ج ل ا ل ف ق ا ء لهم أ ن يختاروا شهرا معينا ي و شهرا معينا شهر يصابوا و الشهر ح د ا و ي ج ي لك ا ل ذلك اللي ديال ل ش ه عنده ر يجمع ا ب ر ر ديال ا ل ع و ض و ا ل م الشهر ويحسب كل ي ويخرج ء ة قارة كيف ي د ويصابوا عنده في ا ل ق ت ل ي يبدأه و ا ل العام يحصي البضاعه ة اللي ع ن د و المال اللي ع ن د و يخرج ج وجود ا ل س م ي ة كل عام إ ن م ا لا يحصي ا ل آ ل ا ت ووسائل الحرفه التي يعمل و ا بها احدى التلاجه نبرد و فيها المشروبات لا ن ح س ب و شيء التلاجه الرفوف يحصبوشي ا ديال الحاملز لا ن ح س ب و شيء الصندوق فين كتدير البطاقات لا ن ح س ب و شيء ما... ما إن ما ما هي هي ولكن ك ذ ا وان ا ب ض ا ع ة اللي ك تروج هي ا ل ل ي ك ت ذ ك ى الحيوانات ك لا ك تزكى بها لا ك تزكى ت د م ه فيهم البقره كتتحرت ع ل ي ولا ك ت ز ي ع لا ي ه م تزكى لانه ا لا خ د م ة ل ل يزكى لها و ل ل م ا ه ا ل ذ ي ينمو إن من شروطهن ما كما ل الله مكينة الخياطة أبين مكينة إن عندك شاء ا عندك آ تبين عندك ك م ت ة ف ه ا فيها فوتوكوبي ف... هذا ما ان شاء تشوي ف ي الله في ا د ا ا ا مش هي بيها آلة ولا لا تقطع تطبع وكتوب دوراق كلها لك مسائل دخل أ م ا اللي عند قره د ذ به ما كنت زكاش و الحان الزغاص ما كنت زكاش ل ل ي كنت بيع فيه ما كنت زكاش و ا ل ش ر ك ة اللي عند ك ب ي ر ة ما كنت زكاش الارض لازلت زكا الارض تسري بالعمل الاول يجيب مئتين مليون تقدر تخرج ع مئتين مليون ف ق د ر ع م ي ن ل د ع مئتين ل أ ر ض ل ا وهذه م ن ر ح م ة ا ل ل ه ب ع ب ا د ه ثم ذ ك ع ت ا ل ح ر ت فيها الحبوب و ا ل ت م ا ر و الخضروات فيها خلاف عند المالكيات لا زكاه فيها و ب ا ل ن س ب ة ل ابي ح ن ي ف ة يقول بوجوب الزكاه في كل ما تنبته الارض مما يقتل أ و لا يقتل اما الانعام فهي الابل والبقر و والغنم هذه ل هي الفازق الغنم س ب ع و ا ل م ا ي ذ ز ك ا ة الغنم باختصار النصب فيها ش ح ا ل اربعين من واحد احتلت سعود وثلاثين ودس... شات لا شيء فيها لمات بالاربعين احتل م ئ ة وعشرين فيها شات و ا ح د ة وتصور م ئ ة وعشرين شات فيها ن ع ج ر ولا فيها خروف وكتجيب كثيرا كما شيء م س خ و هذا وهذا ع ن د ه ش ي حياه ذ ا مئه وعشرين من اربعين ل س ي ه وعشرين سنه وخمسين س ي ن سبعين ث م ا ن ي ن مئه ي وعشرين كلها فيها واحد لمن لله يقول له لا بالزاف عليك لا يجيك لا ي ج ي و ل خ ر ج ن ا ك لا يجيك لا يجيك لا يجيك لا ي ج و ك لا يجيك لا يجيك لا يجيك ت ر ع ل ر ي ج أ غ ل ب ي ج ت ك و لا يجيك ماشيه معلوفه هناك من يقول بانها معلوفه لا تكتفي ن أ ر بها ع شيئة ث ة ومن خ م س م ا ئ ة حتى ل خ م س م ا ئ ه وتسعون و ت س ع ي ن خمس ش ي ع ا وهكذا ففي كل مئات شهر لما تبرغ عندك ستمائه لفوق في كل م ئ ة و ا ح د ة س ت م ئ ة فيها ستمائه سبعات وثمانين وهكذا أ م ا الزروع فهو ص غ ي ر ع خ م س ة أ و س ق والوسق ستين صعب والصعب باربعه الامداد وزنه العلماء المحدثين ووجدوا النصاب بالكيلوغرام س ت م ئ ة وثنين ا وخمسين ف ا ص ل ة م ن ي ة يعني س ت م ئ ة كيلو وثنين ا وخمسين كيلو ف ا ص ل ة م ن ي ة قلت تقريبا ستمئه و ث ل ث ه و خ م ي ن هل هي حاله ستاد القناطر ونصف、قريبا. لما ي ص ل عندك المحاصيل الزراعيه ستاد القناطر ونصف و ي ج ب س عليك ا ل ز ك ا ستاد القناطر ونصف ا لفوق ماشيه مئه ا خمسين من س ت ن هل تشوف انت ا ل د ق ه هل تشاهدون ذكيه الصدقه ل تشاهدون ذ ك ي ا ل ع د ا ه ن لا لا فيها الزكاه هذا ك و ا ن ص ه ما يخرج منها حتى يخرج منها حاطين زراعيه العشر أ و نصف العشر إ ذ ا كانت مسقيه بماء السماء او ماء العيون فيها العشر و إ ذ ا كانت مسقيه بالنضح يعني ا ل آ ل ا ت أ و كتشيلها الماء فيها نصف العشر إ م ا واحده لا ع ش ر ة و إ م ا واحده لا ع ش ر ة إ ذ ا كانت مسقيه بوريه كالقلوحنا تخلص فيها العشر و إ ل ا كانت المسخيه ت بالملكه الشريه ا بالنصف ب ا ل آ ل ة وغيرها نصف عشره هذا ب ا ل ن س ب ة لزكاه الزروع عروض ت ج ا ر ة تكلمنا عنها زكاه ا ل أ م و ا ل كذلك يبقى ا ل إ ي ب ي ر ا ل ب ق ر ايضا بدات قبل ذلك ن ذ ك ر بعض الشروط شروط المال الذي تجب فيه الزكاه بس مو بالايجاد اول الملك التام و النماء وبلوغ النصاب والفضل عن الحوائج ا ل أ ص ل ي ة و ا ل س ل ا م ة من الدين وحوله الحول هذه ب ا ل ن س ب ة لشروط المال م من نقبلتك منها شروط الزكاه شروط المال الذي تجب فيه ا ل ز ك ا ة الملك التام يكون ملك ديالك شو ديال غيرك النماء يكون ك ي ن مو ماشيه ب بكراكات حلبات نط ظ زكاه ولا ب غ ل ا ك تركب عليها ا أو ل ي ج م ر ك ا ت ح ر ت عليه ولا ك ت ر ك ل عليه ولا س ي ا ر ة ك ت ت ن ق ل عليها ما تزكيها لا فيها ز ك ي ه انما ك ت ف ي ش فيها وشي ء بلوغ النصاب تكلمنا عليه الفضل على الحوائج ا ل ا ص ل ي ة يعني باش تاكل وتشرب وتسكن وتلبس هاذ ا ل ش ت ق دونسان والباقيات تزكي ا تتعرجي انت باش تزكي أ و ت ج و ع باش تزكي لا س تكون غني أ ص ل ا ما راح ن ف ق ر ك باش نغني و ا ح د ة السلامه من د ي ن إ ل ى عليك ديون ما عليك زكاه خرج الدين و ا ل ل و ل قضي الزكاه د ي ن بقم ي ي ك بالنسبه للانعام بلوغ النصاب حول الحول أ ن تكون س ا ئ م ة وفيه خلاف هذه س ا ئ م ة هي التي ترعى في ا ل غ ا ب ة وضد ضايع م ع ل و ف ة فيها خلاف بالفقهاء الا تكون عامله ما تكونش ع ا م ل ة ان ي ما تخدمش عليها إ ذ ا كنت خ د م عليها لا ز ك ا فيها نها آلة من الم ة لإيه حال فيها ش الاله ت خمسة, خمسة ج ا حتى ث ث ل ا ة سعود ي و بنت مخاض هي س ن ة ما لها سنه و دخلت ف ي ا ل ثانيه ة كتسمها بنت لاننا ب و ت ل ب نحن اسماء ا ل ل ل ح ي ب ا خ ر الحليب و ندفن ا لحظه وهي التي أ ت م ت ثلاث سنوات ودخلت في ا ل ر ا ب ع ة ومن واحد وستين ج م ل حتى ا ل خمسة وسبعين ج د ع ا وهي التي أ ت م ت أ ر ب ع سنوات ودخلت في ا ل خ ا م س ة هذا ل ج م ا ل والبقر ا شحال هو ا ل ن ص ا ثلاثين لما تصل ثلاثين بدات ا ل ز ك ا ة من ثلاثين تبيع تبيع ه وواحد ل ع ز ل ه عنده س ن ة وكتاب عمه س م تبيع أ ر ب ع ي ن فيها م س ن ة هي ما له سنتان عامين ستين فيها تبيعات يعني يجوز كل واحد عنده س ن ة ثمانين مسنتات يعني يجوز عندهم سنتان سنتان تسعين فيه ث ل ا ث ة أ ت ب ا ع وهكذا إ ذ ا هذا ب ن س ب ه ل ز ك ا ة ا ل غ ن م و ز ك ا ة البقاء و ز ك ا ة ا ل أ م و ا ل ماذا بقينا من ا ل ز ك ا ة بقي لنا أ ن نعرف هل نستطيع أ ن نخرج ا ل ز ك ا ة أ م لا هل نتقي الله في هذه ا ل ف ر ي ض ة أ م لا ونلتزم بشروطها و ب آ د ا ب ه ا و سننها و نجتنب ممنوعاتها هل نستطيع هذا هل فعلا ن و ق ن ب أ ن نتعامل ا ن مع الله نعطي القليل من الكثير المعطي الذي يقول و آ ت و ه م من مال الله الذي اتاكم هل نعطي او لا نعطي صور اخي المسلم شات من اربعين من شات وشات من م ا ئ ع ش ر ي ن شات لله خمسه ل ا ف إ ذ ا وضعتها بجانب المليون فلا تساوي هذا هو حق الله وتكون من ج م ل ة الذين اثنى الله عليهم في ص و ر ة المؤمنون في ق و ل ه تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم ل ل ز ك ا ة فاعلون كل من منهم إ ن شاء الله ف ب إ ذ ن الله وبحوله مع قوته ف ن ت خ ذ الله في هذه الفريضه و ن ت أ د ب مع الله ل أ ن ن ا إ ذ ا أ ع ط ي ن ا شكرنا و إ ذ ا شكرنا زادنا بقوله تعالى ولئن شكرتم لاعزدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وقال اذكروني أ ذ ك ر ك م واشكروا لي ولا تكفرون وقال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ن ف ق و ا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون قال بعض العلماء المقصود بالكافرين هنا م ا ن ع ا ل ز ك ا ة إ ذ ن نختم بحول الله عز وجل ثم أ ف ت ح المجال ا ل إ خ و ه لمن ش ا ن ي س أ ل عن شيء لم اذكره أ و اختلط عليه ا ل أ م ر